محمد هذه الحالة الرابعة لقبل و م ع د نعم أن يحل المضاف ونوع معنا ه فما حكم هذه الحالة نعم تبنى على الضم حكمها في هذه الحالة إذا حدش المضاف و ن و ي معنا ه أن تبنى على الضم وهي ا ل حالة المقصود هنا أحسنتم فما معنى نية معنا ه نعم ح س ا ن ه المقصود التقييد الحاصل للمضاف ب المضاف ل ي ه هذا نية المعنى التقييد الحاصل للمضاف المضاف ل ي ه فإن المضاف يحصل له تقييد بالمضاف ل ي ه فهذا هو المقصود فإنه قبل الإضافة في إطلاع فإذا أضيف قيد فالمقصود هذا الذي يحصل بالمضاف ل ي ه التقييد بسم الله. قال رحمه الله وقولي وأخواتهما أي في المتن وقولي فيما تقدم من المتن وأخواتهما أخوات قبل وبعد في البناء على الضم وفي إ ف ا د ت ا ل ظ ر ف ي ه قال وقولي وأخواتهما أردت به أسماء ا ل ج ه ا د أي بعض أسماء الجهات وليس جميع أسماء الجهات. فإن ذات اليمين وذات الشمال من أسماء الجهات وهما معربان. فإذا المقصود به بعض أسماء الجهات وبعض ألفاظ أسماء الجهات. فإنها مبنية على الضم قبل وبعده. فخرج من ذلك ذات اليمين وذات الشمال فهذه جهة ولكنهما معربان. قال وقولي و أ خ و ا ت ه م ا أردت به أسماء الجهات وسميت أسماء الجهات باعتبار الكائن في المكان فإن له ست جهات فهذا هو سبب تسميتها بأسماء الجهات باعتبار الكائن في المكان فإذا كان شخص مثلاً و ا ق ف ا فله ست جهات يمين شمال خلف أمام فوق تحت ف س م ي ت بأسماء الجهات بهذا الاعتبار. أي باعتبار الكائن في المكان الموجود في المكان، فإنه ما من كائن في مكان من المخلوقات إلا وله ست جهات، له ست جهات أمام، تحت، فوق، يمين، شمال، وراء إلى آخره، فهذا هو سبب تسميتها بأسماء جهات، فكل واحد من الآن الحاضر هنا له ست جهات. قال أردت به أسماء الجهات الست وأول أي وردت به أول أيضا أسماء الجهات الست وهذا الفاضل سأذكره لك أول ودون ونحوهما فأسماء الجهات الست معلومة أمام وراء يمين شمال فوق تحت هذه أسماء الجهات الست هذه المراد بقولي و أ و ا ت ه م ا وأيضا ما ذكر بعدهما فما هي أسماء الجهات ا ل ست يمين وشمال وامام ووراء وفوق ت ح ت احسنتم وامام يراد فوق قدام امام يراد فوق قدام ووراء يراد ف ه خلف أيضا ووراء يراد ف و خلف ل ه ا الفاظ مترادفة طيب هذه أسماء الجهات ا ل ست المقصودة بيقول ي رحمه الله مع ما ذكر بعده وأول إلى آخره وأولا ودون وأول لها استعمالات في لغة العرب فمن استعمالاتها أن تكون صفة أي أفعل تفضيل أول هذا اللفظ له استعمالات في لغة العرب منها أن يكون صفة أي أفعل تفضيل بمعنى الأسبق ف ي ع ط ى حكم أفعل التفضيل في هذه الحالة وهذا غير مقصود هنا أول هنا بهذا الاستعمال وهذه الصفة أن يكون صفة أي اسم تفضيل بمعنى أسبق ف ي ع ى هنا حكم اسم التفضيل فيمنع من الصرف ولا ي ؤ ن ث أيضا كذلك و ت د خ ل عليه من فتقول مثلا محمد في العلم أول من علي محمد في العلم أول من علي فمن هنا دخلت على المفضول كحال أسماء التفضيل زيد أفضل من عمر زيد أفضل من عمر هذا الاستعمال الأول أن يكون صفة أول أي أفعل تفضيل بمعنى أسبق ف ي ع ط ى حكم أفعل التفضيل أي اسم التفضيل فلا ي ن و ن لأنهم م ن و ع م ن الصرف لوزن الفعل والوصفة ي ولا يأنث أيضا ك ذ ا ف ك وتدخل من عن المفضول بعده. فتق محمد في العلم أول من زيد، أول من زيد، أي أسبق من زيد في العلم. فهذا الاستعمال غير مقصود هنا في البناء. هذا الاستعمال تعرف فيه، ولا تبنى، ولا تقطع فيه عن إضافة هنا. الاستعمال الثاني نكون ا س م ا بمعنى سابق، اسم فاعل بمعنى سابق. تقول رأيت ع ا م ا أ و ل ا رأيت ع ا م ا أ و ل ا فهذا أيضا كذلك تخرج عن المقصود هنا، فتعرب وتنون لأنها اسم فاعل بمعنى سابق، جئت أولا أي سابقا، ورأيت عاما أولا، فهذه معربة منونة و ل ي س اسم تفضيل وإنما هي اسم فاعل أي سابقا، و ا ل ا س ت ع م ا ل الثالث هو المقصود وهو أن تكون أن يكون ظ ر ف ا المقصود به ا ل ظ ر ف ي ة فهذا هو المقصود رأيت الهلال أول الناس أي قبلهم، فهي بمعنى قبل. وهذا الذي فيه تبنى إذا قطعت ا ل ن ض ا ف ة لفظا لا معنا، هذا الاستعمال الثالث أول أن يكون ضرفا بمعنى قبل رأيت الهلال أول الناس، وهنا. يجوز لك أن تقطع عن ا ض ا ف ة وتنمي مع ن ى المضاف إليه فتقول رأيت هلال أول رأيت هلال أول أي أول الناس تقطع عن ا ض ا ف ة قبلهم م ع ن ى معنا قبلهم فهذه التي هي مقصودة هنا وهذا هو حكم ه إذا قطعت عن ا ض ا ف ة تبنى على الضم فثلاثة استعمالات لأول الاستعمال الأول تكون فيه اسم تفضيل اسم تفضيل فهذه تعطى حكم اسم التفضيل. بتعرب. وكذلك أيضا المفضول بعده يجرب من ولا تأنث وتمنع من الصرف. الاستعمال الثاني ت ك و ن م ع ن ى سابق. رأيت عاما أولا أي سابقا عام س ا ب ق رأيت عاما أولا. فعلت ذلك عاما أولا أي سابقا. وهذه ت ن و ل كما سمعت، ه وتصرف، وليست مقصودة هنا، ولا تقطع ا ل ن ض ا م هذه. الاستعمال الثالث هو المقصود أن يكون فيه أول ظ ر ف ا بمعنى قبل رأيت ا ل هلال أول ا ل ن ا س تنصبه أول الناس رأيت ا ل هلال أول ا ل ن ا س معنى قبل و ربما ا س ت ع م ل ت أيضا م ع ن ى غيره. لكن على أنه ن ا ف ي المثال رأيت الناس أو رأيت الهلال أول الناس م ع ن ى قبل. وصمت أول رمضان. صمت أول رمضان أي في أول رمضان فهي ظ ر ف أي في ابتدائه. وليس المقصود قبل رمضان. الحاصل أنه إذا كان الظرف جاز قطع النظافة وتبنى على الضم وإذا استعملت اسم فعل أو اسم تفضيل فهي غير مقصودة هنا غير مقصودة قال ودون أيضا من الظروف التي تقطع ا ل ظ ا ف ة وتبنى على الضم دون وهي ظ ر ف مكان وهي اسم أدنى مكان اسم أدنى أو اسمني أدنى مكان باعتبار مكان مضاف ليه جلس دون زيد جلس ت دون زيد أي في مكان منخفض عن مكانه وقد تستعمل في الرتب المتفاوتة زيد دون عمر أي شرف قد تستعمل في الرتب المتفاوتة فتقول زيد دون عمر أي في الرتبة في الشرف ر ت وفي الشرف و إ ل ى هي ا س ت ع م ل الأصل ض ر ف مكان وهي ا س م ن ي مكان باعتبار المضاف إليه لكن أحيانا ربما تستعمل بمعنى ما ذكر لك تفيد التفاوت في الرتب زيد دون عمر أي رتبته في الشرف دون ع م ر دون ع م فهذه جزء و تقطع النظافة وتبنى على الضم كقبل وبعد ونحوهما طيب، فهذه ضميمة إلى قبل وبعد أول بشرط ت س ع م ل ضرفا ودونه و ه ي ضرف مكان كما سمعت. ه قال ونحوهن أي مثل الناحية و ج ا ن ب وحسب بسكون السين، فهذه جزء قطع عن إضافة. رأيت رجلا حسب رأيت رجلا حسب بسكون السين بمعنى لا غير. فهذه التي هي ظ ر ف وتقطع النضافة قص هذه تقطع النضافة تعامل م ع ا م ل ة قبل وبعد رأيت رجلا ح س ب ا أي لا غيره لا غيره ورأيت زيدا ح س ب و ه ي بحسب ما بعدها إن كان ما بحسب ما قبلها ن كان ما قبلها ما قبلها نكرة فهي في محل نصب حال وإن كان ما قبلها معرفة فهي في محل نصب ل ص ي في محل نصب صفة لما قبلها إن كان منصوباً فإن كان ما قبلها نكرة فهي صفة وإن كان ما قبلها معرفة فهي حال حسب هذه تعامل في الإعراب بحسب ما قبلها فإن كان ما قبلها نكرة رأيت ر ج ل ا ح س ب تقول حسب مبني في محل نصب حال وإن كان ما قبله ما قبل حسب معرفة تقول حسب مبني في محل نصب إيش الأول قلنا إيش حال الأصبة في محل نصب صفة، وهذا في محل نصب حال. هذه الفائدة تحفظ حسب تبنى متى إذا كانت بمعنى غير لا غير، إذا كانت بمعنى لا غير. رأيت رجلا ح س ب رأيت زيدا حسبه. أما إعرابها أي لا غير رأيت زيدا لا غ ي ر رأيت رجلا لا غيره. أما إعرابها فإن كان ما قبلها نكرة فهي صفة. وإن كان ما قبلها معرفة فهي حال فإذا قل عر برأيت رجلا حسبه تقول حسبه مبني في محل نصب صفة لرجل رأيت رجلا أنه منصوب وإذا قلت رأيت زيدا حسبه إلى غيره حسب مبني في محل نصب حال وهي م ه في هي مهذب لكن تعامل معاملة ي ش الظروف قبل وبعد تعامل معاملة قبل وبعد تبنى على الضم تقطع عن الإضافة تقطع ا ل ض ا ف ة ف ت ب ن ى على الضم فمن يعيد هذه الفائدة في حسبه، لأن المصنف يقول ونحوهن أراد من نحو ناحية جانب وحسب هذه تعامل نفس المعاملة تقطع النظافة تبنى، ف ا تقول في حسب رأيت رجلا حسبه، رأيت زيدا حسبه، وهي بمعنى لا غير، فما هو حكمها في ا ل ع ر ب قصي يعني تعرب ماذا هذه حسب؟ إن كان ما قبلها نكرة فهي صفه. وإن كان ما قبلها معرفة فهي حال أ ح س ن ت فهي حال وهي لس ي من الظروف وإنما هي بمعنى لا غير والمقصود بحسب هنا ساكنة سين ساكنة سين فلكا قطعها و ه ك ذ ا ناحية وجانب جلس ت ناحيته جلس جانبه أي جانب زيد ناحية زيد فقطعت عن نظافة فبنيت ع ل ى ا ل ضم قطعف عن ا ض ا ف ة ف بنيتها على الضم جلس ن ا ح ي ه وجلس جانب وتقصد جانب زيد ناحية زيد ح ذ ف ت المضاف ا لوي معنا. فهذا المقصود بقوله و نحوهن أي مما يعامل معاملتهن ويجر مجرىهن م ج ر ا ه ن مثل ناحية وجانب وحسب ا ل ر ض ي رحمه الله ا ع ل م أن المسموع من الظروف المقطوعة عن إضافة قبل وبعد وتحت وفوق وأمام وقدم ا وراء وخلف أسفل ودون وأول ومن علو ولا يقاس عليها ما هو بمعنها والمصنف يرى أنه يقاس نحو يمين وشمال وآخر وغير ذلك وظاهر كلام المصنف ه ن ه الأوضح يخالف ه ص د ق ظاهر كلام المصنف ه ن و الأوضح يخالف ا ل ر ض ي ا ل ر ض ي يقول المسموع من الظروف المقطوعة عن الإضافة قبل وبعد هذلت س م ع أنها تقطع الإضافة وتبنى على الضم قبل وبعد وتحت وفوق وأمام و ق د ا م وراء وخلف وأسفل ودون وأول ومن علو أي من على من مكان عالي من علو قالوا لا يقاس عليها ما هو بيش بمعناها والمصنف الشغل ونحوهن معنى أنه إيش معنى أنه يقاس عليهن ما هو بمعناها فالمصنف يخالف الرضي وأما الرضي يقول الظروف التي سمعا تقع عن نظافة نتوقف عنها ما في ناحية ولا حسب ولا شيء نقف عند الظروف المسموعة أو عند الكلمات المسموعة فقط التي تقع ا ن نظافة ولا نتعد هذا ولا نتجاوز المسموع فنقف عند المسموع والمصنف يرى أننا لا نقف عند المسموع بل نقيس غير المسموع على المسموع ف ه ذ ا ف ا ئ د ة ك ر ه ا الرضي رحمه الله أن المسموع من الظروف ا ل م ق ط و ع ة التي تبنى على الضم هذه فقط، هذه فقط أسماء الجهات ست بزيادة دون وأول ومن علو. قال رحمه الله، وقولي وأخواتهما أ ر د ت ب أ س م ا ء ا ل ج ه ا د ا ل س ت لماذا سميت الجهات ست؟ باعتبار الكائن أحسنت في المكان. أسماء الجهات الست وأولها فما هو أول الذي يعامل هذه المعاملة لأن له استعمالات كثيرة الذي هو ظ ر ف أحسن أهو الذي يقطع النضافه ا ل ظ ر ف إذا ا س ت ع ن ا ر ف ا قطع النضافه قال ونحوهن م ث ل إيش ودون ونحوهن حس وناحية وجانبي الآخر. نعم أ ح س ن ت فهذه تعامل نفس المعاملة. ونحوهن قال الشاعر: لعمرك ما أدري وإني لا أوجل على أ ي ن ا ت ع د ا ل منية أوله. عندما ا ل ع ر ا ب على أ ي ن ا ت ع د ا ل منية أوله. ف ض ل نعم على حرف جر. لا لا مبتدى. وعمر مبتدى. و ا ل خ ب ر م ح ذ و د قسمي. بس نريد على أ ي ن ا ت ع د ا ل منية أوله. نعم على حرف جر وأي م ج ر و ر بعلامة ى جر يكسر الظاهر على أخره. طيب. لعدو ف ع ل م ض ا ر ع ف ع ص و ت كمنجن إ ا فيه خطان صحيان ل طيب. فعل من المصداقية ا ل م ن ي ة الفعل منية. على إين تعد المنية أوله وأوله أوله ن ا ظ ر ف سند قبل الثاني على إين تعد المنية قبله أنا ولا أنت ما ندري قبل الذي ت ع د و عليه المنية أ ن ا أو أنت فأنا خائف ومترقب لوجود المنية ولحصول المنية لكن ما أ د ر ي أنت س ت س ب ق أم أنا الذي سأسبق فنا ندري من هو الأول من هو المتأخر فهو بيت جميل لعمرك لما أدري وإني لا أ و ج ل على أ ي ن تعد ا ل م ن ي ة أوله فلا ندري من الذي سيسبق الآخر أنا أم أنت ومن الذي سيتأخر عن الآخر وهذا كلام جميل حق ا ل أحد ما يدري متى هل سيسبق ولده أو ولده سيسبقه هل سيسبق ف ل ا ن أو ف ل ا ن الذي سيسبقه ونسل الله ا ل عافيه و ا ل س ل ا م طيب والشاهد ورق موفي أول هنا قطعت عن إضافة معنا، فبنيت على الضم عوملة معاملة قبل وبعد، وهي بمعنى قبل هنا على أي ن تعد ا ل منية أ و ل أي قبله، أحسن تبارك الله فيه، هذا هو الشاهد والبيت معناه جيد يحفظ، وقال الآخر إذا أنا ل م و م ن عليك ولم يكن لقاءك إلا من وراء وراءه نعم لقاءكم يعني اسم كان اسم يكن وإلا لا استثناء فر ا من وراء من حرف جر ووراء ظ ر ف نعم مبني على ا ل ظ م في محل جر بمن سند وراء الثاني توكيد الأول أحسنته والجار مجرم ت ع ن ه م ح ذ و د خبر ي ق ن ل لقاءك إلا أو لم يكن لقاءك إلا من وراء وراء فالجار مجرم تعلم م ح ذ و د خبر ي ق ن و ا س م ه اللقاء ووراء الثاني توكيد ومنهم من عربه عطب بيان وبدل أيضا كذلك وأنكره من القيم وأن هذا الوجه لا يصلح و ص د ق إنكار في محله أن وجه ع ط ل ب ي ا ن أو بدل لا يصلح بل هو توكيد و ن ظ ي ر هذا قوله قال إبراهيم لست خليلا إلا من وراء وراء رواه مسلم ن ب ي ه رأى روحه ديفه لس خ ل ي ل ا إ ل ا م ن وراء وراءه قال و ر ا ء توكيد ن ا ا ل أ و ل وقيل بدل وقيل عطر بيان قال ابن ل ق ي م في ا ل ب د ا ي ع ه ذ ا ن ا ل وجهان أي ا ل ب د ن ي ة هو ع ا ل بيان عند التحقيق لا شيء لأن الشيء لا يبدل بنفسه إلا باختلاف الماء في تعليف وتنكير أو إظهار أو إضمار ومع الاتحاد من كل وجه لا يبدل أحدهما من الآخر لخلو هذا الإبدال عن الفائدة وكذلك عطر البيان فإن الشيء لا ي ت ب ي ن بنفسه ولا يفهم حقيقة عطر البيان بين لفظين متساويين من جميع الوجوه انتقاد في محله وأغلب ما يستفيد من ق ي م ل نحو من من في ب د ا ي ا ل ف ا ئ د ا ل س ه ي ل ي رحمه الله فهو ينقل عن ا ل س ه ي ل ي ويستفيد من ا ل س ه ي ل ي نحوه فلا قصلح للبدليه هنا وراء الثاني وراء ولا عقل بيان وإنما يتعين فيه ما سمعت التوكيد فهو توكيد للأول والشاهد من الذي أعرض وراء هنا ق ط ي ع النظافة فبني على الضم ق ط ي ع النظافة فبني على الضم هذا هو شاهد وهل يستعمل وراء ب معنى قدام ف ي ك و ن من الأضداد وراء معلو ف ي ر ا د ف خلف وراء يراد ف خلف ه ل يكون بمعنى قدام يراد ف قدام مع الدليل نعم وكان من ورائه ملك م أي أمامه ملك م يأخذ كل سفينة أصبا وهكذا من ورائه جهنم و ي س ق ى من ماء صديد من ورائه أمام جهنم ومن ورائه عذاب غليظ في أمامه عذاب غليظ وأما ابن القيم فينكر هذا الاستعمال. قل ما استعمل بمعنى قدام أبداً ورد هذا هذا الاستدلال ا ل ا س ت د ل ا به بهذه الآيات أ ر د ه كما في ب د ا ع الفوائد الذي ن ي ذ ا ل ج ع ا ل ي فهو لا يرى استعمال وراء بمعنى قدام ولا يرى التضاد هنا. أنها من باب التضاد يستعمل في الشيء وفي ضده. وشاهدنا هو ما سمعت شاهدنا النحوي أن وراء هنا بنية على الضم لأنها قطعت عن ا إ ض ا ف ة وهذه الظروف حكمها إذا قطعت عن الإضافة تعامل معاملة قبل وبعد أي أنها تبنى على الضم في محل نصب. عندك يا أخي عند من س ل ه لا يحمل الفارس إلا الملبون المحض من أمامه ومن دون عند من ا شاهد لا يحمل الفارس إلا الملبون المحض من أمامه ومن دون نعم من دون ق ط ي ع عن ا إ ض ا ف ة معنا لفظا و ن و ي ا مع ن المضاف فبني على الضم وهكذا من شاهد العرب لعن الإله ت ع ل ة بن مسافر ل ع ن ا يشن عليه من قدامه ل ع ن ا يشن عليه من قدامه فهذه أ ي ض ا بنية على الضم لأنها مقطوعة ن ض ا ف ا و ه ك ل ا أ ي ض ا مما سمع ما قاله بعض العرب أقب من تحته عريض من علو أقب من تحته عريض من علو شهد من تحته ومن علو و ه ك ل ا ح ق سبوع عن العرب وسمع من يقول من فوق ومن تحت من فوق ومن تحت م س م و ع عن العرب وهكذا لما سمع العرب جلسوا ي م ي ن و ش م ا ل ي ج ل س و ي م ي ن وشماله أي يمينك وشمالك جلسوا هذا كلها م س م و ع عن العرب أضفناها ت ت م ي م ا للفائدة فقط وتكثرا للأمثلة حتى ي ت ض ح لي إخواننا أكثر حتى ي ت ض ح هذا المقصود فهذا مما سمع وأنت لك أنت قل و سرت مع القوم ودونه سرت مع القوم ودونه أي ودونهم وهكذا أيضا جلس أمامه وخلفه أي أمام زيد وخلف زيد نزلت من فوق ه وطلعت من تحت ه وطلعت من تحت ه قطعت عن إضافة ونويت مع ن المضاعف فتقول نزلت من فوق ه وطلعت من تحت ه ج ا ئ ز وجلس ت يمينه وشماله ج ل س و يمينه وشماله ق ط ع ت عن إضافة فبنيت ع ل ي ش على الضم قطعت عن إضافة لفظا لا معنى فهذا هو الحاصل في درسنا اليوم أن ثمة ظروف ا تلحق قبل وبعد وعبر عنها هنا ب أ خ و ا ت ه م ا وأراد بذلك أسماء الجهات الست ج ل س خلفه جلسوا أمامه ج ل س و يمينه عن يمينه ج ل س و عن شماله ما هي لغة الحدين ت ب ه و ا والله هذه يعني ل ق ة العرب لغة العرب هم هذا الشيء دائما عندهم يمين وشماله طيب وهكذا تقول طلعت فوق نزلت تحت جائز فهي تقطع عن الإضافة ل ف ض ا وينو معنا المضاف إليه وهذا كما سمعت مسموع عن العرب لعمرك ما أدري وإني لا أ و ج ل على أين تعد المنية أ و ل هذا مسموع ومن ذلك أيضا ما ذ ك في البيت الذي بعده إذا أنا لمؤمن عليك ولم يكن لقاءك إلا من وراء وراء شاهد من وراء وراء وهكذا لعن الإله ت ع ل ة ابن مسافر لعن ن ش ن عليه من قدامه وهكذا المحض من أمامه ومن دون شاهد ه م ن دون فهذا مسموع العرب لا بأس أن يتكلم بشخص إحياء لللغة وتعليما للناس وتعريفا للناس لغة العرب بمثل هذا و ل ا س ي من ل ط ا ل ب العلمي تكلم مثل هذا عند إخوانه حتى يستحضر القواعد يستحضر القواعد ويتدارس مع إخوانه ا القواعد التي مرت به فهذا هو درسه إن شاء الله نكتفي به والله ا م س ت ع ا ن فعندما س أ ل ه قال ما هو ا ل ر ا ج ح ق و ل الرضي أم قول النيشان النحو ما هو القياس إنما النحو قياس المتبع قياس المتبع فلا بأس أن يقاس على المسموع غير المسموع أن يقاس على المسموع هنا غير المسموع قال ما حال الرضي الرضي شيعي شيعي كما تجد ذلك في شرح كافيه قال هل غير تأخذ حكم قبل وبعد نعم تأخذ ح ك م قبل و م ع لا غيره فعلت أعطيته درهما لا غيره أعطيت زيدا درهما لا غيره أي لا غير ذلك فقطعت عن ضاف ويتمعنا المضاف إليه ضربت زيدا لا غيره أي ما ضرب غير زيد ضربت زيدا لا غيره أي لا غيره لا غيره فهي تعطى حكم قبل وبعد، ف ت ب ن ى على الضم إذا قطعتها النظافة لفظا لا م ع ن ى بنيت على الضم، فتقول أعطيت ه د ر ه م ا لا غيره، ضربت زيدا لا غيره، فيتأخذ حكمكما قلت. سند خلف ي ابن ل م ي عباس ل و في وقت آخر إن شاء الله. سبحان n ل ل ه ا ل n م د